الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرار أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 عما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغى الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يسأل الله العظيم والعشر العظيم أن يجهي نوائيكم من عدب النار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 من حسس النحو ومع شرح الأجرومية وصلنا بفضل الله تعالى إلى علامات الخفض أو علامات الجار نقول لشيخنا ابن أجروم رحمة الله عليه قلت لنا إن للرفع أربع علامات أربعة علامات وللنصبي خمسة علامات فكم للخفض من علامة؟ أو كم للجل من علامة؟ يقول الشيخ رحمه الله وللخفض ثلاث علامات وللخفض ثلاث علامات إذن للخفض ثلاث علامات فقط لكن ما هي هذه العلامات الثلاث يجيبنا الشيخ بقوله الكسرة والياء والفتحة الكسرة والياء والفتحة ها الكسرة تقول مثلا استفدت الله يا شروق الايمان شروق الايمان فصل 9 البرتق انقل هناك وقت ما ادخل شاء الله هذا البرتق صار امه غريب <تصفيق> لا يحتضر او هي حابه ضد الغراف الاسلاميه ن اذا قلنا ان كسوت استفدت من عالم استفدت من عالم ها وان الياء تقول تاثرت بعالمين تأثرت بعالمين وأما الفتحة تقول مررت على مساجدة مررت على مساجدة مررت على مساجدة طيب إذن علامة الخفض هي الكسرة والياء والفتحة الكسرة والياء والفتحة نعم التقيت بعمرة حسنتم نعم جيد ونسأل الشيخ رحمه الله كم من موضعٍ تكون فيه الكسرة علامة للخفض يعني هذه الكسرة التي علامة الجر أو الخفض في كم الموضع تكون علامة له يجيبون بقول فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مراضع في ثلاثة مراضع ما؟ ثم يبين لنا الشيخ رحمه الله هذه المواضع فيقول في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع الوؤنة السالم إذن الكسات تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع ما هو الموضوع الأول ما هو الموضوع الأول ما هو الموضوع الأول في الاسم المفردي المنصيف أحسنتم في الاسم المفردي المنصيف جيد نعم تقول مثلا سمعت كلمة من رجل عظيم من رجل عظيم إذن فكلمة رجل كيف أتت هنا؟ ها؟ كيف أتت كلمة رجل؟ من رجلين ها؟, ها؟ مجرورة نعم مجرورة أو مخفوضة أو نعم جيد ها؟ ما هي علامة الجر هنا؟ ما هي علامة الجر؟ وبركتم ها؟ علامة الجر الكسرة نعم الكسرة ها الكسرة اذا قال هو الاسم أو العلامة الاولى في الاسم المفرد ها كنا عرفنا الاسم المفرد ما هو الاسم المفرد كنا عرفناه ها كنا عرفنا الاسم المفرد فما هو تعريف الاسم المفرد <تصفيق> <متحدث> وما دل على ماذا ما دل على واحد نعم أو واحدة نعم ها؟ هناك زيادة أخرى ها؟ ما دل على واحد و... ولم يكن من الأسماء الخمسة ها؟ وليس من الأسماء الخمسة هذا هو الاسم المفرد نعم ما هو المنصرف إذا قال الاسم المفرد المنصرف ما معنى منصرف الخالي من أسباب مرانع الصرف المنصرف يعني يلحقه ماذا نعم يقبل التنوين أحسنتم يقبل التنوين في آخره يقبل التنوين في اخره جيد تقول مثلا اعجبت بمحمد بمحمد فمحمد هذا اسم منصرف اسم مفاضل منصرف لماذا ها بماذا تقول اعجبت بمحمد ما اعراب بمحمدي ما اعراب بمحمدي ها بمحمد النع ما اعرابها اسم مجرور بحرف الجر نعم بحرف الجر اسم مجرور بماذا بالباء نعم بالباء وعلامه جره نعم هذه كسره على اخر احسنتم الكسره الداخل على اخر نعم تقول اخذت اخذت هذا من كتاب ها هذا من كتاب من كتاب كذلك فياسم مفرد منصرف نفس الإعراب بالنسبة للكلمة الأولى جيد طيب الموضوع الثاني ما هو الموضوع الثاني الذي تكون في الكسر على من الجر ها؟ ما هو الموضوع الثاني الذي تكون في الكسرة علامة للجر هو جمع التكسير المنصيف أحسنتم جمع التكسير المنصيف عرفنا جمع التكسير عرفنا جمع التكسير فما هو جمع التكسير ما هو تعريفه هذا راجعتم دنسكم أم ها ناهو جمع التكسير هو ما تكسر فيه بناء مفرده هو ما نعم ونا تغير فيه بناء واحد منو صاحب عليكم طيب وما تغير فيه بناء مفرده نعم أحسنتم جيد ها. وما معنى المنصيف وما معنى المنصيف وما معنى المنصيف ها. ذكرناه آلفة يقبل التنوين أو يلحقه التنوين جيد ما شاء الله جاي خادم الموانع الصف تقول مثلا انهار ها انهار هذا اسم هذا يعني جمع تكسير وملون ما التنوين فهو منصرف تقول ها شعيب تمن انهار نسأل الله تعالى أن تشربوا من نهر الكوطر شربت من أنهار كثيرة نعم أنهار ما يعربها ما يعرب أنهار شربت من أنهار ها أنهار على وزن أفعال نعم يقبل التنوين تمام مجرور بحرف شربت من أنهار مجرور بمن نعم علامة جره الكسر الظاهرة على آخر نعم أحسنتم تقول كذلك اقتديت برجال اقتديت برجال ها ها تقول تعلمت في دور للقرآن ها تعلمت في دور يعني جال واموال ودور كلها ها مجرورة وعلامة جرها الكسرة الكسرة الكسرة الظاهرة في آخر لأنه جمع تكسير أفضل أستاذ محمد أفضل موقع تعاملت معه هو أرشيف www archive www.archive.com في حقيقة جربت هذه المواقع العربية لا تصمد كثيرا لا تصمد هذا الموقع موقع خطير في الحقيقة سعة واسعة جدا لحظة أكتب لك أكتب لك إن شاء الله وتتسجل فيه وتبقى, وتبقى الملفات محفوظة لحظة ان شاء الله أكتب لك حتى الخليج خليج عربي <تصفيق> <تصفيق> <أه> لا بس ان شاء الله لاحظ ده ما ادري هل .com ام .org جايب جايبهما ها طيب نعم نعم أن أتعامل مع هذا الموقع وأسماء تقول موقع الخليج كذلك جيد فجرب الاثنين إن شاء الله طيب نتابع إن شاء الله إذن الموضوع التابت الذي تكون فيه الكسر علامة للجيء وماذا هو ماذا؟ ماذا؟ هو ماذا؟ ماذا؟ موقع الثالث نعم وتكلمنا آه... عن جمع التكسير الآن أتكلم عن الموضع الثالث آه تمام يا أم خبال جمع المؤنة الثالث نعم جمع المؤنة الثالث نعم؟ تقول اهديت كتبا الى فتيات مسلمات ها <أه> <أه> ها <إن> لن تكون مستعجل انتظر حتى ينتهي الدرس واعطيك الرابط بدقه لا عليكم جمع المؤنث السالم جيد ما هو جمع المؤنث السالم ما هو جمع المؤنث السالم ام تعريفه وماذا و ا جمع ها بالالف و تزاد فيه الالف والتاء نعم على, على, على مفرده على مفرده ولا يتغير المفرد نعم على مفردة ولا يتغير ها ا مفرد احسنتم تقول مؤمنات مثلا مؤمنه ها مفرد جمعها مؤمنات قانته قانتا مسلمه مسلمات وهكذا لا تقص على المؤمنات لا تقص على المؤمنات لا تكذب على العفيفات لا تكذب على العفيفات وهكذا طيب وبهذا وبهذا نكون قد عرفنا ان الكسره تكون علامه للحفظ في كم من موضع في كم من موضع ها في ثلاثه مواضع نعم جيد الموضع الاول الموضع الاول نعم الموضع الاول الاسم المفرد المنصرف احسنتم الاسم المفرد المنصرف نعم جيد وفي الموضع الثاني في الموضع الثاني ما هو الموضع الثاني الموضع الثاني ها نعم جمع التكسير المنصرف احسنتم وما هو الموضع الثالث ما هو الموضع الثالث ما هو الموضع الثالث نعم جمع المؤنة السالم أحسنتم. جمع المؤنة السالم جيد نعم إذن قمنا مواضع أو علامات الجري الكسرة والياء والفتحة إذا الكسرة هو الأصل وما عدا الكسرة ينوب عنها ثم ننتقل إلى المرضع الثاني وهو الياء إذا نعود إلى أستاذ الفادل نقول له عرفنا أن للخفض ثلاث علامات وهي الكسرة والياء والفتحة وعرفنا ان مركه تكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع فكم من موضع تكون فيه الياء علامه للخفض أه؟ أه؟ في كم موضع في كم من تكون الياء علامه الخفض في ثلاثة, في ثلاثه مواضع في ثلاثه مواضع, في ثلاثة مواضع ونسأل الشيخ رحمه الله ما هي هذه المواضع التلات يجيبون بقوله في الأسماء الخمسة في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع نعم وفي التثنية والجمع جيد محسنتم بارك الله فيكم نعم اذا الياء تكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع وهي اولا الاسماء الخمسه الاسماء الخمسه تقول مثلا التقيت ب ابيك جيد نعم ما اعراب ابيك ما اعرابها نعم نعم بشروط، تكلمنا عن الشروط في حصة الماضية أن تكون مكبرة وأن تكون نعم الباحف جر نعم آه جر مجروع هذا إعراب المدايس ما شاء الله إعراب مختصر <تصفيق> نعم عبيكة، يسمى مجروع مجرور اسم مجرور بماذا؟ الباق حرف الجر؟ اسم مجرور ها؟ نعم، بالحرف الجر أو بالباق وعلامة جره ها؟ ها؟ وعلامة جره ماذا؟ ها؟ أليا. الياء، الياء، نعم، الياء النائبة عن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة اه يعني من الاسماء الخمسه اذا من لم يتابع معنا من بدايه الدرس اختلطت عليه الامور <تصفيق> نعم مستعد نعم احسنت جيد تقول مثلا استفيد نعم وهو تمام وهو مضاف أه؟ الكاف ها مضاف اليه احسنتم تقول مثلا استفد من اخيك استفد ما يعرب استفيد ها ما يعرب استفيد ها اه فعل امر نعم فعل امر مبني على السكون ها ثم ماذا ها يحتاج الى ماذا ها نعم يحتاج الى ها فاعل والفاعل ضمير مستتر ها الضمير المستتر تقديره استفيد أنت, انت من اخيك اه من اخيك نعم من الحفوجا نعم انت استفيد نعم اخيك اسمه مجرور اه من اخيك من اخيك نعم اسم مجرور مثل مجرور نعم مين اللي تجاوبتو ها ن مش جvalueOf مين وعلامته الياء النائبه هي نائبه فقط الياء النائبه عن الكسره وعليكم السلام الله الياء النائبه عن الكسره ها لأنه أه؟ من الأسماء الخمسة أحسنتم لأنه من الأسماء الخمسة وهو كيف هو أخيك من أخيك وهو مضاف مضاف الكاف ضمير متصل ضمير متصل مبني مبني ها كيف عندما نتصل مبني على الفتح في محل ها مضاف اليه نعم ما شاء الله طيب احسنتم اا اذا اما ياء ان تكون علامه الخفض في ثلاثه مواضع في الاسماء الخمسه والثنيه وجمع رأينا الأسماء الخمسة وننتقل إلى ماذا؟ إلى التتنية التتنية الموضع التاني الذي تكون فيه علام الخفض هو التتنية تقول مثلا انتفعت بكتابين ها؟ نعم انتفعت ها؟ ألم أقل لكم فالذي لم يحضر من البداية سيلتبس عليه الأمر رأيت فتاتين ما يعرف فتاتين هنا؟ <عوبا> نعم من غاب أكل نصيبه الأصحاب تصدقت بدرامين تقبل الله منك يا سقر الأندلس تقبل الله منك <عوبا> نعم مفعول به أحسنتم <عوبا> نعم ها تصدقتي بيديها مايني نعم ما اعرف بيديها مايني بيديها مايني ها نعم ما شاء الله يا ام محمد ما شاء الله ها طيب بدي هنين نعم <تصفيق> اللي بقى وحفوجا بدي هنين ها ما شو... اسم مشهور نعم بالباء علامه جره ما هي جره الياء نعم الياء النائبه هلياء النائب عن الكسرة نعم هلياء النائب عن الكسرة لأنه ماذا لأنه ها متنى أحسنتم لأنه متنى نعم إن هذا هو الموطن الثاني الذي تكون فيه ها هلياء علامة للجري أما الموطن الثالث فهو ماذا جمع المذكر السالمي جمع المذكر السالم تقول فضل الله محمدا على المنصرين فضل الله فضل ما يعرف فضل فضل فضل نعم ما بتذكير نعم يشترط يشترط أم الباب حتى نعلم بأن هذه الألياء نائبة فقط وإنما الأصل هو الكسر نعم وإنما الأصل هو الكسر حتى لا تغضب منا الكسر نعم مجزاكم الله خير فضل في الماضي مبني على الفتح أحسنتم فضل الله ها الله ها ها فضل الله نعم الله ها يعني قلنا كلمه قلنا تادبا مع هذا الاسم المبارك نقول اسم جلاله اسم الجلاله ها فاعل مرفوع نعم فاعل مرفوع ها وعلامه رفعه ها الضمه على اخره نعم الضمه الظاهره على اخره <تصفيق> آخر. جيد ها ماذا قال سيبويه في هذا الاسم تذكرون كلمه سيبويه ماذا قال في اسم الجلاله من ياتي بها ماذا قال آه ما شاء الله يا أم خباب أعرف المعارف أبو عثمان نعم إذن هذا الاسم هو أعرف المعارف ليس هناك اسم معي فأعرف من هذا الاسم هو أعرف المعارف نعم ما شاء الله نعلكم طيب إذن هذا هو الموطن التالت الذي تكون فيه أه فضل الله عفوا فضل الله محمدا محمدا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم محمدا محمدا مفعول به نعم مفعول به منصوب وعلامة هم وعلامة هم نصبه الفتحة الفتحة هم أضاه على آخر فضل الله محمدا على المرسلين هم على المرسلين هم جيد اسم جروبي على نعم وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة أحسنتم يا عبد السلام الياء النائبة عن الكسرة هنا تنفع الصرعة الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكرين سالمين أحسنتم طيب بهذا نكون قد عرفنا أن الياء تكون علامة للخفض في كم الموضع في كم من الموضع في كم الموضع في, في نعم في ثلاثة مواضع نحسنتم الموضع الأول ما هو الموضع الأول ها الموضوع الاول الاسماء الخمسه الاسماء الخمسه نعم الموضوع الثاني الموضوع الثاني ها التثنيه ابو نعم والموضوع الثالث الموضوع الثالث نعم احسنتوا جمعوا المذكري السالمي جمع المذكري السالمي ما شاء الله إذن الكسرة ولياء علامة الجري أو الخفض الكسرة ولياء رأينا الكسرة ولياء وبقي موضوع ثالث وهو ماذا موضوع الفتحة الفتحة ونسأل الشيخ رحمه الله ما هو الموضع الذي تكون في الفتحة علامة للخفض أو للجرو فقال أما الفتحة فتكون علامة للخفض أو الجرو في الاسم الذي لا ينصرف تماما في موضع واحد في الاسم الذي لا ينصرف آه في الاسم الذي لا ينصرف تقول مثلا أهديت كتابا إلى إبراهيم إلى إبراهيم إذن ما هو الاسم الذي لا ينصيف ما تعيفه الاسم الذي لا ينصيف ما تعيفه نعم ذهبت إلى مراكشا نعم الاسم الذي لا ينصيف ما ما ما تعرفه عندما نقول هذا اسم ناعم مناعم مخبب هو الاسم الذي لا يلحقه تنوين ناعم في امل الله ايها المجاهد لامل الله الاسم هو الاسم, ها الاسم ها الذي لا يلحقه تنوين ولا الخفض ولا الخفض نعم لا يدخل عليه تلوين ولا, ولا, ولا, ولا الخفض ولا الجر لا يجر نعم لكن هذا الاسم الذي لا ينصيف أو هو الذي يسمى بالممنوع من الصرف يسمى بالممنوع من الصرف له أسباب تجعله لا يلحقه التنوين ولا الخفض هذه الأسباب تسعة تسعة تسعة أولها ألف التأنيت ألف التأنيت السبب الأول الذي يجعل الاسم لا ينصيف وماذا والف التانيث تقول مثلا مررت على صحراء وعليكم السلام ورحمه الله مررت على صحراء ها <تصفيق> اذا ما يعرب صحراء ما يعرب صحراء امم ن ن شاء الله ن اسم مشروع ن اسم مشروع بيعد علامه جره وعلامه جره نعم الفتحه امم الفتحه النائبه ن الفتحه النائبة عن الكسره لانه ممنوع من الصرف لانه ممنوع من الصرف والسبب الذي جعله يمنع من الصرف وماذا ها والسبب الذي جعله التأنيد جيد تقول صافرت مع أصدقاء جلست مع علماء سألت عن أشياء يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم نعم أشياء أحسنتم إذن قلنا عن أشياء ولم نقل عن أشياء لأن أشياء اسم لا ينصيف والسبب الذي جعله لا ينصيف وماذا وأرف التأنيت الممدودة أرف التأنيت الممدودة نعم كذلك تقول صليت يقول تلم صغير مثلا ها صليت مع سلمى نعم الف التانيث الف التأنيت ليس هناك عالميه سياتي هذا الف التانيث نعم تقول صليت مع اسماء اه عفوا سلمى اذا فسلمى مفعول جماعه وعلامه جره الفتحه المقدره على الالف النائبة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف اسم لا ينصرف السبب ألف التعنيد المقصورة ألف التعنيد المقصورة جيد إذن ألف التعنيد تمنع الاسم من الصرف هذه الأولى وأما الثانية الثانيه صيغه منتهى الجموع صيغه منتهى الجموع مثال رايتك في مواطن ها رأيتك في مواطن كثيره مواطن ها رأيتك في مواطن نعم جيد مراطن أو صلينا في مساجد م? في مساجد في مساجد أو تقم نظرت لا ليس يوميا الاثنين والخميس, والخميس. يوميا الاثنين والخميس صلينا في مساجد نعم أو تقوم نظرت إلى مصابحة ها إلى مصابحة إذن ما يعراب نظرت إلى مصابحة إلى مصابحة نعم خطبت على منابرا نعم أحسنتم مصابحة ها مشروب بماذا بإله نعم وعلى ما الفتحة الفتحة النائبة عن الكسرة أحسنتم لأنه لا ينصرف أو لأنه على صغة منتهى الجموع على صغة منتهى الجموع جيد لكن ما هي صغة أحسنتم لكن ما هي صيغة منتهى الجموع ما هي صيغة منتهى الجموع يقول أحمد يقول بابة منتهى الجموع أن يكون الاسم جمع تكسير وقد وقع بعد ألف تكسير حرفان صيغة منتهى الجموع نعم مفاعل مفاعل مثل مساجد ها؟ مساجد منابر ها مسائل مقاعد نعم ها متاعيل ها مصابيح ها نا مساجد فتق الله اسرهم نعم وكذلك فواعل فوا نافاهيم نعم م? كذلك فواعل مثل حوامض عصافير احسنت نعم قواسم نعم ها نعم قواعد فواعل نعم اذا هذه هي صيغه منتهى سيقوم تجميع مفاعل مفاعيل فواعل فواعل كوارث اه طواغيط. نعم اصاطيل نعم احسنتم بواعق نعم طيب مناهل أحسنتم ماشاء الله جيد إذن هذه آه التانية التانية آه؟ أما التالتة العالمية والتأنيت العالمية والتأنيت السنة والتالت الذي يجعل الاسم لا ينصرف هو ماذا؟ العالمية مثال درست مع فاطمة إذن فاطمة مجهورة بمعه وعلامة جاءها الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه اسم الله لا ينصرف السبب الذي جعله ينصرف العالمية يعني عالم اسم العالمية المقصود بها اسم اسم عالم نعم والتأنيت اللفظي وهو معنوي نعم لفظي ومعنوي وهناك تأنيث لفظي وهناك تأنيث معنوي نعم. تقول صليت مع خديجه ها إذن تقول ارسلت هديه الى زينب فزينب مشهور بإله وعلامة شريه الفتح النائب عن الكسر لأنه ممنوع من الصف والذي جعله ممنوع من الصف هو العالمية والتأنيت المعنوي ها انتبهوا هناك تأنيت رفضي ومعنوي وهناك تأنيت معنوي لماذا معنوي؟ لأنه ليست في التاء التاء والتأني فاطمة فيها التاء فهي تأنيت لفظي ومعنوي تمام وزينب هي تأنيت معنوي تأنيت معنوي أحسنتم تقول أعجبت بحمزة أعجبت بحمزة لحمزتها احسنتم اذا الحمزة مشروبه ماذا بالباء وعلامته شارعه الفتحة النائبة عن الكسرة لانه اسم لا ينصيف والسبب الذي جعله لا ينصيف هو ماذا ها هو ماذا ما هو السبب العالمية ها؟ والتأنيت كيف هو هذا التأنيت كيف هو هذا التأنيت التأنيت هنا كيف هو لفظي احسنتم لفظي اذا عندنا التأنيت اللفظ المعنوي مثل فاطمة ها؟ وعندنا التأنيت ها؟ المعنوي مثل زينب وعندنا التأنيت اللفظي مثل حمزة ها؟ حمزة يعني رغم ان حمزة دخلت عليه التاء فهو ليس بمؤنت فهو فقط تأنيت رفضي اذا العالميه تقول ما هي الاسم مثل مثلا خالد سعيد نوفل عائشه ميمونه خديجه مكه طنجة نعم هذه هي العالميه يعني اسم اما التاليد هو ماذا اسم الانثى اسم الانثى مثل فاطمه خديجه فاطمه خادجه هذه يسمى تانث لفظي معنوي زينب مريم هاجر آه؟ آه زينب مريم هاجر مثلا ها يسمى تانث معنوي معنوي ها حمزه طه يسمى تانث لفظي اذا العاميه والتانث يمنعان الاسم من الصف فيجاوب بالفتحه فيجاوب بالفتحه طيب نعم التقيت بعائشه نعم صافحت مع سميه نعم احسنتم ام ايكل نعم ابو هريره نعم طيب اذا لعلنا نكتفي بهذا القضاء أعتقد أن المدة الزمنية انتهت فإن شاء الله تعالى ما تفقدنا الممنوع من الصرف ننهيه في الحصة المقبلة نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يتقبل منه منكم وأن يوفقنا وإياكم لخدمة القرآن وخدمة السنة لخدمة لغة القرآن ولغة السنة وأن ما سمعناه في ميزان حسنتنا يوم لا ينفع عمان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم التوقيت العاشة بتوقيت المغيب العاشة بتوقيت المغيب كل اثنين وخميس إن شاء الله تعالى كل اثنين وخميس بإذن الله تعالى وأحسن الله إليكم مبارك فيكم وشكر الله لكم على متابعتكم وعلى إجابتكم وعلى مشاركتكم نسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يجعلكم من الدعاة إليه وأن يجعلكم إن شاء الله تعالى من الأساتذة ومن المعلمات اللواتي يعلمنا هذه اللغة المباركة بارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم وحفظكم الله جميعا ونفع بكم نسأله جل في علاه أن يغفر ذنوبنا وأن يسر أمرنا وأن يسلح حوالنا وأن يعافينا وأن يعفو عنا إن أصبنا فمن الله عز وجل وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم صل على محمد من أعالي محمد. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. إنك حميد المهيد. وبارك على محمد من آل محمد. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. إنك حميد المهيد. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أسترخفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباركة فيكم جميعا. السلام عليكم وحمد الله وحمد الله وحمد الله. حياكم يا أخواني جميعا. ل lazım صوت نسمع إلى الله وكم شكرا الله على <تكلمة> الصوت جزاك الله أخيرا الشيخنة <تكلمة> الفاضية ر الجزاك <نسأل> الله أخيرا الشيخنة الفاضية يعني بك بارك своих السبان السبان شو كلا شو كلا بس كثيره قلت لك ارجو منك ما تتسكتوا انت تسكتكم اليوم كامل وانا في غرفه هناك ما احد يدخل كثير من الناس يدخلون ويخرجون ها وانا يعني واجد مللت وخرجت وجدت ايش كتبي الله سبحانه سبحان سبحان وتوفقنا قال لي قال <تصفيق> <مم. تصفيق> لي حتى الغرفه الغرفه ديالي كانت الدرس داكشي علاش خرجت وبقيتيام مسجوده وانا كنت به العربيه على اكسبيدر قولوا له عليكم في اللهم سعد بس حتى هذه الغرفه شي بهميه كتبين سن الله تعالى أن يحييها عندك هل سأتقل بالله بالتركة كذلك وغل بالله ما يوجد فيك انتظر هل سأتفحك هل سأتفحك هل سأتفحك هل سأتفحك سيبا يتمع لكوله وقلي يجيب الموفقص مع لجيش لكوله وقلي لكوله وقلي نحن سقط ولا احب <تصفيق> لك <نتليق> العبرة ليست بالكترا لك ليس صح <تصفيق> <أكتر. نحن> <تصفيق> في الوافع يعني تقدم لهم شيء يستفيدون منها أما إذا كان يعني شخص واحد او تكون أحيانا وحدك نعم نعم جزاق الله أخير الله مؤمن الله مؤمن الله أخير قل أدخلوا للغرف لك وفيها ولا يشاركي إلا واحد اكتبها لي اكتبها لي اعرف اجبه موس دفن ضبك بلت يتضبعني الله سبحانه وتوفيعتني اه اه اه اه احطنع ومخباب بارك لو فيك عندك قفز وهذا القض ممكن ان تزيل من خاصيه فوتوكيندا اذا كان ممكن انت تقدر انت تشوف لي شاء الله من شاء قامت هذه الطريقه سهله ان شاء الله عم سوف اضع هذا في, في, في, في, في الكليب شوف هذه الخطوات ان شاء الله وتزاد باذن الله ودخان كي نفتح باللغه العربيه راه ساهله باش تذهب الى مشات رابطيك لا خايف انا في الصفحه سبحان <تصفيق> <تصفيق> <صحة> الله قولي لنا بعض المرات تلقي الدرس في غرفه فيها 50 تي واحد لا جوجه ما كاينينش نجي الله سبحانه وتعالى ينزق له التوفيق شيخنا سي حار الله لما يكون عنده همة ويريد ان يقدم لنا الخير لا قولي هذه مسكين قال لك عنده همة و الخير ولكن الناس ما تتبيش المجالس ديال الناس وقولي راه ماشي لعب روح الكثره مسكين نعم <سؤال> سحبته <سؤال>